وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنَمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ إِنَّ هذا